Bismillahirrahmanirrahim l-Rahman l-Rahim. Hamma yetsaalanın an il Nebi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 إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا حَدَائِقَ وَأَعْنَابَ وَكَواعِبَ أَتْرَابًا وَكَأَسَنْ دِهَا قَالَ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا كِذَابًا جَزَاءً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 فَمَنْشَآ أَتَخَذَ إلَى رَبِّهِ مَا أَمَّا إِنَّا أَنْذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ تَمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لِيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ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 هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس ضوى اذهب إلى فرعون إنه ضوى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى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 طامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى فبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طوى وآثر الحياة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 kim yarouna, lâm yelbethu illa aşiyet azhupa. Bismillahi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 في صحف مكرمة مرفعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلق من نضفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقضي ما أمره فلينظر إنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حببا وعنبا وقضبا وزيتنا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاع لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة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 Bismillahirrahmanirrahim.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 وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ عَلَىٰ مَتْنِ نَفْسٍ مَّأْخَذَتْ فَلَا أُقْسِمُ بِخُنَّسِ الْجَوَارِ الْكُنَّسِ وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ذِي قُوَّةٍ عِندَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ مُّطَاعٍ ثم أمين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 الرحيم إذا السماء فطرت وإذا الكواكب تثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبر بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت.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 ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون يوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين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 وَن عَلَ قُلُ بِم م كانَوا يكسبون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 عن الارائك ينظرون تعرف في وجوههم نظره النعيم يصبون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون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 فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ هَلْ الكفار مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ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 والله اعلم بما يعرون فبشرهم بعذاب اليم الا الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غير ممنون بسم الله الرحمن الرحيم والسماء واليوم المعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقض منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء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 سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قد ترى فهدى والذي أخرج المرعى فجعله الغثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك للمسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر ما يخفى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 بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجه يومئذ خاشعة عاملة الناصبة تصل نارا حامية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 فيها سرر مرفوعة وأكواب مبضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوسة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف شضحت فذكر إنما أنت مذكر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 تُنَطْرَا فَأَكْلًا لَمًا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا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 يا ايتها النفس المطمئنه ارجعي الى ربك راضيه مرضيه فادخلي في عبادي وادخلي جنتي بسم الله الرحمن الرحيم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 أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ فَلَقْتَحَ مَا الْعَقَبَةِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةِ فَكُّ رَقَبَةٍ أَوْ إِضَعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ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 بَتْ ثَمُودُ بِظَوَاهَا إذِنْ بَعْثَ أَشْقَاهَا فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَتَ اللَّهُ وَسَقُوْيَاها فَكَذَبُوهُ فَعَقَوْهَا فَتَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْبِهِمْ فَسَوَاهَا وَلَا يَخَافُ عُقْبَاها بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ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 نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى بسم الله الرحمن الرحيم والضحى فالليل إذا سجى ما ودعك ربك وما طلى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 bi ni'meti rabbika fa الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك مزرك الذي أنقضى ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسر إن مع العسر يسر فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب الله أكبر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 Fama yekzib kabardu bittiin. Aleyhullahu bi ahpem elhakimin. Bismillahi al-Rahman al-Rahim. İtirak bismi Rabbek al-Ladhi halak halak al-insan min alak. İtirak ve Rabbek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 بأن الله يرى كلا لا ان لم ينته لنسف عنب ناصيه ناطيه كاذبه خاطئه لا تطيعوا اسجدوا وقترب الله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 جزاهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا رضى الله عنهم رضوا عن ذلك لمن خشي ربه الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم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 والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرنا به نقعا فوسطنا به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب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 وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث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 ثُمَّ لَنُسْأَلَنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ اللَّهُ أَكْبَرُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ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 التي تطنئ على الافئده انها عليهم صد في عمد ممدده الله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم الم تر كيف فعل ربك باصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تظليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من ستيل فاجعلهم كعصف مأكل الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم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 الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون La eğbedun ma eğbedun, ve la al tum eğbedun ma eğbed, ve la ana eğbedun ma eğbed tum,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 Bismillahirrahmanirrahim r-Rahmani r-Rahim. Ulhu Allahu ahd. Allahu yulad. Allahu Oluv Allahu ahd, Allahu sammad. Lm yild ve lmm yild ve lmm ykllahu Allahu ekber. Bismillahi rrahmanir rahim. Oluv Allahu ahd, Allahu sammad. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد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 Allah'u Ekber La ilahe illallah. Allah'u Ekber Allah'u Ekber Ve Lillahi Alhamd Bismillahirrahmanirrahim "Qul a'uzu bı Rabbı Nas, Malikı Allahu La ilahe illallah, Allah ekber, Allah ekber, ve lilahi lhamd. Bismillahi l-Rahman l-Rahim. Alhamdulillahi Mallik yemir, iyya ve iyya kanaştâîn. İhdîn el-cirât el-mustaqîm, cirât el-lâzîn anâmte عليهم, râir Bismillahi r Lam Mim. la Minun bil Gib ve yücüyünü Celaat ve mima rızqına بِمَا ve klinin وَمَا bilma unzil eliik ve ma ulaiika ala hudan rabbihim wa ulaiika humul muflihun sadaqa allahul azim subhana rabbika rabbil izzati amma Elhamdülillahi rabbil alamin. Lillahi taala el Fatiha. Muhterem kardeşlerim, ki tane tilavet secdesi var. Son 30. Cüzde iki tilavet secdesini unutmayalım. Daha evvel tilavet secdesi olup da yapmayanlar şimdi hatırladıysa onlar tekrar iadesini yapabilirler. Tilavet secdelerini unutmayalım. Hatmi şerifin duasını inşallah yarın akşam hafızlarımızın hocası Hafız Musa Emirikçi abi inşallah yapacaklar Hayırlı günleriniz olsun efendim